صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم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 قد جعل الله لكل شيء قدرات، ولا إِسْمَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ رُتَبْتُمْ فَعِدْتُهُنَّ فَعِدْتُهُنَّ مَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَا إِلَمْ يَحِدُّ وَأُنَاطَ الْأَحْمَالَ أَجَلُوهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أجْرًا أسكنهم من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارروهن لتضيق عليهم ولا تضارروهن لتضيق عليهم فإن كن من أنات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وائتمنوا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترضعنه أخرى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 فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا عد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولى الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى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 يُدخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدَ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم وَمِنَ الأرض مثلهم أن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا